بيتغير حلها مبقاش مفهول لو كنت بتنفعنا صغيرك بتعيش مظلوم والكل بتاع وتسعرها على حسب السوق جربتها يفتلاقيها على طول بترو عايشين في غبات بيقولوا عليها حكايات الناس اللي بتشكا وتتعب تتبسع الارض نبات وفي ناس تأميني هم كل ما يتخايف ويتقطر بين ملايه عايشين في غادات بيقولوا علي حكايات الناس اللي تشقى وتتعب كدا صار نبات وفي ناس تستني دفين هيفيه ده زمانهم كل ما يتخايف ويتقطر وبين واحد مش قادر يعرف الهيب من مين ده كل مكان وبقى العادي رايحين على فين انا خايف فعلا من بكرة ومش قصدي فلوس خايف من اللي الناس عاملينه واولادنا تفوق عايشين في غلات بيقولوا عليا حكايات الناس اللي بتشقى وتتعب تتداس على الارض نبات وفي ناس هيفو يتقطر بالمباقين عايشين في غلات بيقولوا علي حكايات الناس اللي بتشكى وتتعب تتسعى الارض نبات وفي ناس تاني تكفين هيفين ده زمنهم كل ما هيفو يتقطر بالمباقين